بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمتعون وهو الله وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتي يجلبوا بالحق <تصفيق> لما جاءهم فسوف اهل ألم قول سلنا السماء You. Mm -hmm. قل إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل 111. وخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ وذلك الفوز المبين وإن الله 115. وهو القاهر فوق عباده وهو الخبير قُلْ أَنَّ شيء أَكْبَرُ سَذَتًا قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ اشهدونا انما الله اله فتن اخرى قل لا اشهد قل ان ما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون <تصفيق> <تصفيق> الذين <آتينا> خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى علم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَاءِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ وَلَيْكَ إِعْرَابٍ أن تبتغي نفقا شَاءَ ٱللَّهُ لَا جَمْعَ مَعَنَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ما يستجيب الذين يسمعون. Oh! Cześć! اياتنا صم وبقم في الظلمات من يشاء وختم على قلوبكم من إله غير 119. ولا تقرد الذين tomorrow. Right. William. مستقر وسوف تعلم وإذا رأيت الذين يقضون في وَ خَذَّ خُبُِ خَد ايها الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم Łder الَّذِينَ winttę choładządinę umę i węlenmłę سبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تغدى كل غدٍ لا يُؤخَر منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم قل أنا ونرد على أغقابنا بغد إذا دان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب قل إن هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم وَأَنَا أَقِيمُ الصَّلَاةَ واتقوه وهو الذي إِلَيْهِ تُحْشَوُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاد وهو الحكيم الخبير 119. قال إبراهيم لأبيه آذر أصناما مُنالِمُبِين وَكَذَلِكَ نُري إِبْرَاهِيمَ مَا لَكَوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِي فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ وْكَبَا قَالَ هَذَا رَبِّي فلما قُلْ لا الْآفِلِينَ فلم I um... Szanowny panie prezydencie, szanowny panie prezydencie, szanowny panie prezydencie, szanowny panie Wszystkie bi słowa قُلْ لا أسألكم وليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله ولقد إِذْ في اتوب وتخفون كفيرا كتَابُ أَ زَل النَّهُ بين يديه صلاتهم يحافظون Niech mi się nie mi Oh. <sighs> WA DA'UNU LILLAHI SHURAKAA AL-JINN WA KHANA QAHUM بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَلِيمٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمير وما <متصفيق> تنسى <تصفيق> وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم لَبِئْ مَاءُ حَيَ لا أعرضان المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما ففي ضوء وما انت عليه بوكيل ولا تسبوا الذين Proszę Państwa, O oh, oh, oh. يا برضخ خرف القول غرور فذرهم وما يفترون ولتصغى وقترفوا ما هم مقترفون <تصفيق> أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكَ بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطيغ أكثر من شركه الهدى شركه دعويه غير ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أكلوا مِمَّا ذكر رسم الله وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا اشتركوا في يصيب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الذين أجر منصرا صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا żele na na, na umacowem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 يا ma'ashan dinni wa al هم الخياة الدنيا وسهد مَنْ يَقُرُّ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٌ لفضيله <تصفيق> ودعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنغام نصيبا كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم كلوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ولا تتبعوا خطوات وَلَا فَإِنَّهُ رِدْسٌ أَوْ فِسْقٌ فَإِنَّهُ رِدْسٌ أَوْ فِسْقٌ أهل لغير Wszelkie <śmian> prawa All oh, oh, oh. Nie. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها